نَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا النَّبِشَةُ نَصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَصْرُخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِي لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنَا قَالَ يَا مُوسَى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا إن تريد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 فَخَرَجَ إِنِّي لَكُم مِّنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبَّنَا جِنًّا مِّنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ